بسم الله الرحمن الرحيم موقع الراسقون في العلم يقدم kiya tilla wa tilka al amsal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 فنستانف معكم دروسنا في هذا المسجد المبارك حول آيات القرآن العظيم ولقاء هذا اليوم يحمل عنوان الأنبياء وقد ذكر الأنبياء في القرآن كثيرا إلا أنني سأحاول معكم في تفسير موضوعي أن لما شعث الموضوع ما استطعنا إلى ذلك سبيلا اول ما دل عليه القرآن أن النبوة منزلة تعطى ولا تكتسب تعطى ولا تكتسب قال الله جل وعلا وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك قال العلماء الرحمة هنا بمعنى النبوة والله جل وعلا قال وقوله الحق الله أعلم حيث يجعل رسالته فما من نبي بعثه الله سأل الله جل وعلا مقام النبوة ما من نبي بعثه الله سأل الله من قبل مقام النبوة إنما الله جل وعلا يصطفيه يجتبيه يمتن عليه فيعطيه مقام النبوة هذا أولا الأنبياء جم الغفير كما دلت عليه الأحاديث لكنني أفسر القرآن بمعنى أننا سنحاول قدر الإمكان أن نأتي بالآيات التي ذكر فيها الأنبياء ذكر الله جل وعلا أن الأنبياء يتفاضلون ودل على هذا آية البقرة تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى بن مريم البينات لكننا نقول إن معنى الآية أنهم في أصل النبوة درجة واحدة النبوه درجة واحدة ثم يتفاضلون عليهم السلام بما آتاهم الله جل وعلا من زيادة فضل على مقام على مقام النبوة كما يقال إن الصحبة صحبة رسولنا صلى الله عليه وسلم في أصلها واحدة ثم يتفاضل الصحابة بمقدار ما وفقهم الله جل وعلا من الخير لأن جامع الصحبة هو أنهم يؤمنون بالنبي عليه الصلاة والسلام ورأوه وقد ماتوا على الإيمان الذي آمنوا به فكذلك النبوة أعطاهم الله إياها فهم في أصلها واحد. إذا أخذنا بعض آيات التي ذكر الله فيها التفضيل نلحظ فائدة عظيمة في هذا الباب الله يقول ربكم أع... قال الله تبارك وتعالى في صورة الإسراء قال ربكم أع... وربك أعلم من في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض هذا أصل في التفضيل إضافة إلى آية البقرة وآتينا داود زبورا قبلها قال جل ذكره ربكم أعلم بكم إن يشاء يرحمكم أو إن يشاء يعذبكم معنى إن يشاء يرحمكم يوفركم للطاعة يوفقكم للإيمان وإن يشاء شاء يعذبكم يخذلكم لا يوفقكم للإيمان فتكفروه وما أرسلناك عليهم وكيلة بعد أن قال في الأول ربكم أعلم بكم حتى لا يفهم أن علم الله محصور في أنفسهم قال في الآية التي بعدها وربك أعلم بمن؟ في السماوات والأرض أي أن علمه أشمل وأعظم ثم قال ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض الملك ملكه والرحمة رحمته والنعمة نعمته والخلق خلقه هو جل وعلا يؤتي من يشاء ويقدم من يشاء ثم قال جل وعلا وآتينا داود زبورا ليس التفسير أن تأتي وتقول في شرح يا ذئي ضاحيا معنى الآية أن الله جل وعلا أعطى داود كتاب الزبور لأن هذا لا يحتاج إلى تفسير ظاهر جدا وآتينا داود زبورة لكن التفسير الحق لها أن تفقه لما قال الله وآتينا داود زبورة قال قبلها ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض إذن الخبر هنا خبر عن ماذا؟ عن التفضيل فلما ذكر الله التفضيل ذكر الشيء الذي يفضل به العبد ذكر الشيء الذي يفضل به العبد فداود عليه السلام أتاه الله الملك بنص القرآن وأتاه الله البنين وورث سليمان داود وأتاه الله المال لكن لما ذكر الله التفضيل لم يقل أنه فضل بالملك ولم يقل أنه فضل بالمال ولم يقل أنه فضل بالبنين ذكر الله جل وعلا السبب العظيم في الفضل وهو العلم والعمل بالعلم قال جل وعلا وأتينا داود زبور أتيناه الزبور فعمل به والزبور جلهم واحد ورقائق كان عليه الصلاة والسلام أي داود يتلوها وقد أتاه الله جل وعلا صوتا حسن فكانت الطير تمر وهو يذكر الله فتذكر الله بذكره والجبال الصم تسمعه وهو يتلو الزبور فتردد معه وهذه عطايا لا يمكن أن يتصورها عبد إلا إذا علم أن المتفضل بها الواحد والإنسان لو مضى في أودية الظنون كثيرا والله لا يستطيع أن يجد جوابا ما السريرها التي كان عليها داود حتى جعل الله الجبال الصماء والطيور العجماء تردد بترديده وتسبح الله بتسبيحه إنا سخرنا الجبال معه تسبحنا بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب صلوات الله وسلامه عليه ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء لكن المراد الفضل العظيم الذي يفرح به المؤمن حقا أن يؤتى علما يسوقه إلى رحمة الله سوقه إلى رحمة الله يعمل بالعلم ومن البلاء أن يؤتى لإنسان علما يعرفه به الناس وينشره ثم من يسمعه يتعظ به ويقوم به وهو لا يناله منه شيء أي لا يعمل لا يعمل بعلمه فيكون من يسمعه اعظم حظا بعلمه منه وهذا هذا بالله نسال الله العافيه من اجل المصائب وجاء عليه النبأ الذي اتيناه اياتنا فنسخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين انه ربنا ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه خلد الى الارض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهف ايه ايه أو تدركه يلهف ولا ريب أن حكم أي أحد على أي أحد مهما بلغ ظاهره خيرا كان أو شر لا يلزم منه الصواب والصحة السرائر كلها عند الله لا يعلمها إلا, إلا هو يقول قال الله هنا ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا مما دل عليه القرآن أن هؤلاء الأنبياء قضوا أعمارهم وأثنوا أيامهم في التعريف بالله وهو أجل مقامات العباد أن يكون الإنسان ممن يعرف الخلق ويدلهم على ربهم فإنك قد تقرأ كتابا جمع فيه صاحبه الكثير من المعارف ما لا يمكن أن تجمعه لو تقصيته بنفسك بسنين فيزيد من علمك ويزيد من معرفتك وقد تخرج للناس فصيحا بليغا تخبرهم بما قرأت لكن هذا الذي ألف ذلكم الذي كتب عرفك بالناس بمن حولك ولم يعرفك بمن بربك فنفعك في دنياك ولم ينفعك في دينك لكن المقامات العظام التي عاشها انبياء الله ورسله كانوا عليهم السلام يعرفون العباده بمن بربه قال الله ان اولهم او اول الرسل نوح قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا إلى أن قال ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ثم تبعه أنبياء الله ورسله عليهم السلام جميعا على هذا, على هذا المنوان الأمر مما دلت عليه مما دل عليه القرآن في أمر أنبياء الله عليهم السلام أن الله جل وعلا رزقهم الخشية والخوف منه وإجلاله يقول الله حكاية عن موسى قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا وقال عنه عليه السلام لما تجلى ربه للجبل قال تبتو سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين وعن غيره من أنبياء الله وإنما نذكر هنا نماذج آتاهم الله جل وعلا حسن الخلق مع الناس وهذا ظاهر في سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم جليا كما هو ظاهر في سيرة أنبياء الله عليه السلام جميعا بلا استثناء قال الله عن عبده ونبيه إسماعيل واذكر أي محمد في الكتاب أي في القرآن واذكر في الكتاب إسماعيل الابن البكر لخليل الله إبراهيم واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسول النبي فوصفه الله جل وعلا وأخبر عنه في كتابه العظيم أن هذا العبد الصالح والنبي الكريم إسماعيل كان صادق الوعد وهي من أجل المقامات التي يفرح بها أهل المرؤات إنه كان صادق الوعد وكان رسول النبي وكان يأمر أهله بالصلاة فعندما تأمر أهلك بالصلاة بلين ورفق وتحببهم في الدين فأنت تتبع بطريقتك هذه سنن, سنن المرسلين والله يا أخي حتى لو لم يكن في البيت أحد وأنت نادي نادي بالصلاة ذكر أهلك برفق ولي حتى لو لم يكن في البيت أحد حتى إذا حضروا تكون قد تعوت تناديهم بالصلاة والإنسان ما بد أن يموت والله لأن يفقدك أهلك ويقول غاب عنا من كان يذكرنا بالصلاة خير من أن يقول شيئا آخر فكل سبيل يكون فيه دعوة إلى الله فهو إن انشاء الناس أم أبوا هو رفعة لك إن خلصت لله نيتك إن خلصت لله وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا ذكر الله جل وعلا عنهم أن أحوالهم في الدنيا اختلفت اختلفت اختلافا كبيرا فمنهم من ساس الأمم كموسى داود سليمان فهؤلاء بعضهم ملوك وبعضهم قادة مع أنهم أنبياء ومنهم من عاش لم يكن له بيت ولم يتزوج مثل عيسى بن مريم ومنهم من كان في قلبه التوحيد عظيما جدا والتوحيد في قلوبهم كلهم فأكرمه الله جل وعلا لعظيم شرفه وجلال مكانه أنه ما أنزل الله كتابا من السماء على نبي من الأنبياء إلا في ذريته إجلالا له وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وخليل الله إبراهيل ومنهم من لم يؤته الله إلا إناثا مثل لوط ومنهم من جمع الله له بين الاناث والذكور مثل رسولنا صلى الله عليه وسلم والقضية من هذا كله أن الله جل وعلا أحياهم في الدنيا بشرا جعلهم بشرا فارتاب كل من بعث إليه نبي كيف يحيى النبي حياة, حياة البشرة أخبر الله جل وعلا أن هذه سنة مضت مضت في أنبيائه سنة الله في الذين خلوا من قبل قال ربنا ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له فهذا مثلا في النكاح فكانوا يأكلون الطعام كما قال ربنا ويمشون في الأسواق مثلهم مثل سائر الناس وأصلا لا يعقل أن إنسانا يريد أن يذكر الناس بربهم ثم يحتجبوا عنهم إلا ما دعت إليه الضرورة كما أنه ينبغي لمن ورث علم الأنبياء أن يخرج للناس ينبغي للناس أن يرحموا من آتاه الله جل وعلا إرث الأنبياء فلا يعقل أن يعيش الإنسان حياته كلها للناس لأنه ثمة حقوق أخر يتطلب منه أن يقوم بها ويأتيها والمراد الحديث عن أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام المذكور في القرآن منهم خمسة وعشرون نبيا ومر معنا هذا كثيرا في دروسنا ثمانية عشر منهم ذكرهم الله في صورة الأنحام وسبعة اخرون ذكروا متفرقين في غير صورة الأنحام يجمعهم قول القائل في تلك حجتنا منهم ثمانية من بعد عشر ويبقى سبعة وهم إدريس هود شعيب صالح وكذا ذو الكفل آدم بالمختار قد ختموا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فهؤلاء خمسة وعشرون نبي ورسول قال الله جل وعلا في الأنعام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 هذا نبي غير رسول ثم نوح وهو أول رسول الله إلى الأرض واختلف في شيث وإدريس متفقون على نبوة إدريس لكن هل كان قبل نوح أو, أو بعدها والذي أمين إليه العلم عند الله أنه كان قبلها هذا من نوح ثم كان صالح وهود في زمنين متقاربين بعد من بعد نوح هذا تسلسل الزمن آدم إدريس على خلاف ثم نوح وهو أول رسول الله إلى الأرض على أن إدريس نبيا غير رسول فإن قلنا إنه بعد نوح يمكن أن يقال إنه رسول الله قال واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا ولم يذكر أنه بعثه إلى قول ثم قلنا نوح ثم عاد لأن الله أخبر أن عادا جاءوا بعد نوح ثم ثمود وقد أخبر الله أن ثمودا جاءت بعد عاد ونبيهم صالح ثم ظهر خليل الله إبراهيم على خلاف هل شعيب قبلهم قبل إبراهيم أو بعده وظاهر القرآن على أنه بعده ثم إبراهيم هناك أنبياء لم يذكرهم الله قال الله منهم من, من قصصنا عليك ومنهم من لم نقص عليك لكننا نتكلم عن الأنبياء الذين ذكروا في القرآن بعد ذلك ظهر خليل الله إبراهيم في العراق ثم هاجر إلى الشام ثم قضى الله كما بينا أن الأنبياء كلهم من من ذريته كان له عدة أبناء من أشهرهما إثنان إسماعيل وإسحاق عليهما السلام فاما إسماعيل فمكث في مكة كما هو معروف واما إسحاق فقد كانت له ذرية من ذرية إسحاق يعقوب وهو المسمى بإسرائيل في القرآن كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل أنا أريدك أن تتصور المسألة جيدا يعقوب ولد له إثني عشر ولدا منهم يوسف لم ينبع على الصحيح عندنا إلا يوسف مكث في مصر ثم دخل يعقوب مصر أيام ابنه وسكنها من يوسف وذرية يعقوب الآخرين من يهوذ وراحيل وغيرهم نشأ بني إسرائيل حتى أظهر الله موسى وظاهر القرآن يدل على أنه ليس بين موسى ويوسف رسول. لكن يمكن أن يكون أنبياء وقمنا هذا لأن الله قال في حق موسى على لسان مؤمن آل فرعون ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا فلو كان هناك رسول بين يوسف وموسى غالب الظن أن يذكره مؤمن آل فرعون مؤمن آل فرعون فهذا ما يتعلق بموسى ظهر موسى عليه السلام وهو الكريم في بني إسرائيل لما نبأه الله تشفى عند ربه أن يكون هارون نبيا فقبل الله قال له رب قد أوتيت سؤلك يا موسى فأضحى هارون ماذا نبيا فخرج موسى وهارون عليه السلام بقومهما من أرض مصر إلى أرض التيه صحرا سناء ثم مات هارون أولا ثم مات موسى مات هارون ثم, ثم موسى ثم ولي أمرهم يوشع ابن نور وهو فتى موسى وكان نبيا لكنه لم يذكر في القرآن على أنه نبي سماه الله فتى لكن دلت السنة على أنه كان نبيا لكنه ساس بني إسرائيل بعد من؟ بعد موسى أنزل الله على موسى قبل أن يموت قطعا التوراة فهي أول كتاب عظيم نزل على من؟ على أنبياء بني إسرائيل ثم إن يوشع بن نون بعد وفاة موسى دخل بأرب... بني إسرائيل بعد أربعين عاما من أرض التي دخل بهم أريحة ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم دخلوها في زمن يوشع ثم أصبعوا بسراء مع الأمم التي حولهم يغلبون ويغلبون قال عليه السلام كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء ثم إنه بعد ذلك ظهر فيهم نبي نبي في زمن طالوت طالوت كان ملكا لم يكن نبيا لكن كان هناك ملك معه وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا ثم نتابعت الأنبياء ظهر زكريا ثم ظهر يحيى بن زكريا وظهر عيسى بن من ابن مريم ما بين زكريا وعيسى ويحيى وموسى أنبياك لكن ليس بين نبينا صلى الله عليه وسلم وعيسى أي نبي قال عليه الصلاة والسلام الأمدياء إخوة لعلات العلى الضرة أمهاتهم شتى وأبوهم واحد فأنا عليه الصلاة يقول أولى الناس بعيس بن مريم إذ ليس بيني وبينه نبي ولهذا هو الذي ينزل وإنه نازل فيكم لا محالة يقول عليه الصلاة والسلام هذه جملة عن أخبار أنبياء الله بلغنا الله وإياكم هديهم وجمعنا الله وإياكم بهم في جنات النعيم صلى الله على محمد وآله والحمد لله رب العالمين لَبِل لَرَاىتَهُ خَاشِعًا مُتَخَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ